ان من اعظم الاسباب التي تسقط الاشخاص والافراد والجماعات والامم والحضارات والقلدان والحكومات والسياسات الظلم والعياذ بالله بمص كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في سورة الأنبياء في الآية الحادي عشر يقول الله جل وعلا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من بعدها قرنا آخرين اسمع إلى كلام الله جل وعلا كم قصمنا من قرية ما بال هذه القضية يا رب كانت ظالمة ظالمة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم لا تظن أن الظلم يقتصر على بعض صوره فإن من الناس من يغفل ويظن أن الظلم فقط أن أأكل مال فلان أو أأخذ حق فلان أو أتهم فلان ظلما أو أشهد على فلان زورا ويظن أن هذا هو الظلم فقط لا الظلم أوسع من ذلك الظلم نقيض العدل والعدل أمرنا به وهذه الأمة أمة العدل وهذه الدولة بالذات وكل دولة اسلامية. ان لم تقم على العدل سقطت. ومن العدل ان يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات. فابن الملك كابن المملوك. وابن الرئيس كابن المرؤوس. الكل سواسية في حقوقهم. هناك شرع يرجعون اليه. هناك حقوق ومعروفة هناك خط أحمر الكل يعرفه فلا يتجاوزه لا يصح لفلان أن يتجاوز كل الخطوط كما يشاء متى شاء وأما غيره فإنه ممنوع عليه حتى أن يقترب مجرد الاقتراب من بعض الخطوط الخضراء فضلا عن الحمراء لكي يستتب الأمن وتبقى الدول وتبقى المجتمعات لننشر العدل وثقافة العدل بل شريعة العدل بيننا بيننا يا إخوة لقد مر على هذه الأمة أزمنة القضاء كانوا يشتكون للخليفة أنه لا يأتيهم مراجعون يراجعون لا يوجد شكاوى حين أتحدث عن الظلم أتحدث على مستوى الأفراد والجماعات والقبائل وأتحدث على مستوى جميع الدول التي تقول لا إله إلا الله بلا استثناء من أراد أن يبقى فليهدل وإلا سيزول ملكه وستزول دولته وسلطانه وكم قصمنا من قرية قصمنا قصم, قصم كانت ظالمة،, ظالمة ظالمة والعياذ بالله قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح